وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّالِحُونَ عَنْ صِدِّيقٍ وَأَعْدَدْنَا عَذَابًا أَلِيمًا يا ايها الذين امنوا اذكروا متا الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزنوا زلزانا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ مَنْ مَّقَامٌ لَّكُمْ فَرْجِعُوا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 لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يَذَابُوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنباب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 وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَوِيًّا عَزِيزًا وَعَذَّبَ الَّذِينَ ظَهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّبَا فَرِيقًا ۚ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم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 وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبروج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذكين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 وَمَن يَعْصِ رَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذ تَقُولُ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَلَى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ اللَّهَ واتق الله فِي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أَن أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرى زوجنا كهالكي لا يكون على المؤمنين حرج فيه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 وكان أمر الله قَدَرًا مقدرًا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله وكفى بالله حسب ما كان مُحَمَّد أبا حَدِّث من رجالكم ولا رسول الله ولا اذكر الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فَصَلِّ بِحَوْضِ كَرَتَهُ وَأَصِيلَهُ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا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 فمتعون وسرحون سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزوادك التي آتيت أجورهم وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ مَالِكٍ فَمَا لَكَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ وَأَتَاهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بَنَاتُ عَمِّكَ وَبَنَاتُ عَمَّكِ وَبَنَاتُ, عماتك وبنات خَالِكَ وَبَنَاتُ خالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِذْ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 وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا عليه ذلك أدنى أن تقرأ عنوهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ومن لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلىه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذالكم كان يُحدِّنَ نبياً فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَعًا فَاسْأَلُونَ مِنْ أَرَائِحِ جَنَّةٍ انكم اطهر لقلوبكم وقلوب وَمَا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيم إن تبدوا شيئا أو تخوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمالهم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 عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله رسله لعلهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا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 ذلك أدنا أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لئلا م ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجحون في المدينة لنغري بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا منعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبله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 إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون غريا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا آس أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آتهم فَأَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِ لَعَنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عند الله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 نحملنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان غلو من